نافق الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول فلله وللرسول وذل القربى واليتاما والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دوله كي لا يكون دولتا بين الاغنياء انكم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 وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَإِن قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَإِن نَّصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَنصُرُونَ لَئِن ٱنْتَمَ شَدّ رَهْبَةً فِى صُدُورِهِم مِّنَ ٱللَّهِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ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 ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ كَمَثَلِ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ, ولهم عَذَابٌ أَلِيمٌ كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ كَفُرْ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 اصحاب الجنه هم الفائزون لو انزلنا هذا القران على جبل لرأيتَهُ خاشعا لَرَأَيْتَهُ خاشعا متصدعا من خشية الله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 الملك الملك القدوس السلام هو الله الذي لا اله الا هو الملك الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز العزيز الجبار المتكبر سبحان الله ام لا یُشركون هو الله خالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى یسبح له ما في السماوات یسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم